رواه الامام احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن هذا الحديث خرجه الامام احمد والترمذي من حديث يحيى بن جابر الطائي عن المقدام وخرجه النسائي من هذا الوجه ومن وجه اخر من ر و ا ي ة صالح بن يحيى بن المقدام عن جده وخرجه ابن ماجه من وجه آ خ ر عنه وله طرق أ خ ر ى وقد روي هذا الحديث مع ذكر سببه فروى أ ب و القاسم البغوي في معجمه من حديث عبد الرحمن بن المرقع قال فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وهي م خ ض ر ة من الفواكه فوقع الناس ا ل ف ا ك ه ة فمغثتهم الحمى فشكوا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا الحمى رائد الموت وسجن الله في ا ل أ ر ض وهي ق ط ع ة من النار ف إ ذ ا أ خ ذ ت ك م فبردوا الماء في الشنان فصبوها عليكم بين الصلاتين يعني المغرب والعشاء قال ففعلوا ذلك فذهبت عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخلق الله وعاء اذا م ل أ شرا من بطن ف إ ن كان لا بد فاجعلوا ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للريح وهذا الحديث أصل جامع أصل لأصول الطب كلها وقد روي أ ن ابن ماسويه الطبيب لما ق ر أ هذا الحديث في كتاب أ ب ي خ ي ث م ة قال لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من ا ل أ م ر ا ض و ا ل أ س ق ا م ولتعطلت المارستانات ودكاكين الصيادلة وإنما الصيادلة داء داء كل كما كل قال هذا التخم قال لأن أصل كل داء التخم كما قال بعضهم أصل بعضهم البردة وروي مرفوعا ولا يصح رفعه وقال ر مرفوعا رفعه و ولا و ي يصح أيضا وقال الحارث ايضا ب كلدة ب العرب الحمية الدواء والبطنة ورفعه رأس رأس الداء ه م و ل يصح ي أ ض الذي و ق ا الحارث أيضا ا ل قتل ا ل ب ر ي ة و أ ه ل ك السباع في ا ل ب ر ي ة ادخال الطعام على الطعام قبل الانهضام وقال غيره لو قيل ل أ ه ل القبور ما كان سبب آ ج ا ل ك م قالوا التخم فهذا بعض منافع تقليل الغذاء وترك التملي من الطعام م وأما منافعه بالنسبة البدن بالنسبة القلب وصلاحه فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب صلاح وصلاحه الغذاء ا إلى إلى قلة ل فإن رقة وقوة وصحته ه ف وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب و ك ث ر ة الغذاء توجب ضد ذلك قال الحسن يا ابن آ د م كل في ثلث بطنك واشرب في ثلث ودع ثلث بطنك يتنفس لتتفكر وقال المروذي جعل أبو عبد الله جعل أحمد يعني عبد يعظم أ م ر الجوع والفقر فقلت له يؤجر الرجل في ترك الشهوات فقال وكيف لا يؤجر وابن عمر يقول ما شبعت منذ أ ر ب ع ة أ ش ه ر قلت لأبي عبد ا ل ل ه يجد ا ل ر ج ل قلبه رقة وهو يشبع قال ما أرى وروى المروذي الله من ما عن رقة يشبع أبي عبد وهو أرى وروى قال و ل ب بإسناده ابن ن من عن سيرين عمر فروا هذا وجوه ق قال رجل لابن عمر أ ل ا أ ج ي ئ ك بجوارش قال و أ ي شيء هو قال شيء يهضم الطعام إ ذ ا أ ك ل ت ه قال ما شبعت منذ أ ر ب ع ة أ ش ه ر وليس ذاك أ ن ي لا أ ق د ر عليه ولكن أ د ر ك ت أ ق و ا م ا يجوعون أ ك ث ر مما يشبعون و ب إ س ن ا د ه عن نافع قال جاء رجل بجوارش إ ل ى ابن عمر فقال ما هذا قال جوارش شيء يهضم به الطعام قال ما أ ص ن ع به إ ن ي ل ي أ ت ي علي الشهر ما أ ش ب ع فيه من الطعام و ب إ س ن ا د ه عن رجل قال قلت لابن عمر يا أ ب ا عبد الرحمن رقت مضغتك وكبر سنك وجلساءك لا يعرفون لك حقك ولا شرفك فلو أ م ر ت أ ه ل ك أ ن يجعلوا لك شيئا يلطفونك إ ذ ا رجعت إ ل ي ه م قال ويحك والله ما شبعت منذ إ ح د ى عشر س ن ة ولا اثنتي ع ش ر ة س ن ة ولا ثلاث ع ش ر ة س ن ة وباسناده ل ا أ ر ع عشرة سنة مرة سنة و ح الحمار د ة فكيف كضمء بي وإنما بقي مني ب وإنما و إ عن عمر بن ا ل أ س و د العنسي أ ن ه كان يدع كثيرا من الشبع م خ ا ف ة ا ل أ ش ر وروى ابن أ ب ي الدنيا في كتاب الجوع ب إ س ن ا د ه عن نافع عن ابن عمر قال ما شبعت منذ أ س ل م ت و ر و ا ب إ س ن ا د ه عن محمد بن واسع قال من قل طعمه فهم و أ ف ه م وصفى ورق و إ ن ك ث ر ة الطعام ليثقل صاحبه عن كثير مما يريد وعن أ ب ي ع ب ي د ة الخواص قال حتفك في شبعك وحظك في جوعك إ ذ ا أ ن ت شبعت س ق ل ت فنمت استمكن ا منك ل ع د وعن فجثم ل ي ك وإذا أ ت ت ج و عمرو ت كنت للعدو ب ص د ع عمر ن بن قيس قال إ ي ا ك م و ا ل ب ط ن ة ف إ ن ه ا ت ق ص القلب وعن س ل م ة بن سعيد قال إ ن كان الرجل ليعير ا ب ا ل ب ط ن ة كما يعير بالذنب يعمله وعن بعض العلماء قال إذا كنت بطينا فاعدد كنت نفسك زمنا حتى تخمص وعن ابن ا ل أ ع ر ب ي قال كانت العرب تقول ما بات رجل بطينا فتم عزمه وعن أ ب ي سليمان الداراني قال ل الدنيا والآخرة فلا تأكل حتى تقضيها فإن الأكل ل إذا فإن حاجة حوائج تقضيها ا أردت يغير حتى من ق ع وعن مالك بن دينار قال ما ينبغي للمؤمن أ ن يكون بطنه أ ك ب ر همه و أ ن تكون شهوته هي الغالبه ة ع ل ي قال الحسن وحدثني بن عليه ب د ا ر ح الحسن م ن قال قال أو غ ر كانت أبيكم أكلة بليتكم السلام القيامة بلية عليه إلى وهي يوم آدم قال وكان يقال من ملك بطنه ملك ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة كلها وكان يقال لا تسكن ا ل ح ك م ة م ع د ة م ل وعن عبد ا ل قال كان يقال قلة الطعم عون على التسرع إلى الخيرات وعن قسم العابد قال كان يقال ع عون وعن ز ز ي أبي بن كان كان رواد قسم ما قل طعم امرئ قط إ ل ا رق قلبه ونديت عيناه وعن عبد الله بن مرزوق قال لم نر ل ل أ ش ر مثل دوام الجوع فقال له أ ب و عبد الرحمن العمري الزاهد وما دوامه عندك قال دوامه أ ن لا تشبع أ ب د ا قال وكيف يقدر من كان في الدنيا على هذا قال ما الرحمن يا أبا أيسر أهل ذلك على عبد ويشبه ل ا ت لطاعته ه وفقه ومن دون لا يأكل إلا ل ا ع و دوام الجوع و ي ش ب هذا ه قول الحسن لما عرض الطعام على بعض أ ص ح ا ب ه فقال له أ ك ل ت حتى لا أ س ت ط ي ع أ ن آ ك ل فقال الحسن سبحان الله و ي أ ك ل المسلم روى ايضا بإسناده عن أ ب ي عمران الجوني قال كان يقال من أحب أن ن ي أحب وعن ر له قلبه فليقل ط م ه و ع عثمان بن زائده قال كتب إ ل ي سفيان الثوري إ ن أ ر د ت أ ن يصح جسمك ويقل نومك ف أ ق ل من ا ل أ ك ل وعن ابن السماك قال خ ل ى رجل ب أ خ ي ه فقال أ ي أ خ ي نحن أ ه و ن على الله من أ ن يجيعنا إ ن م ا يجيع اولياءه قال ل ت م طعام ش يشبع ت ا قال لا وعن رياح القيسي ق قرب وعن إليه أنه أ ف كيف ل منه ف ق ل له ازدد م اشبع أراك ايام ح ص ح ة و ق ل كيف ي أشبع أ ا الدنيا و ش ج ر ة الزقوم طعام ا ل أ ث ي م بين يدي فرفع الرجل الطعام بين يديه وقال أ ن ت في شيء ونحن في شيء قال ا ل م ر و ذ ي قال لي رجل كيف ذاك المتنعم يعني أ ح م د قلت له وكيف هو متنعم قال أ ل ي س يجد خبزا ي أ ك ل وله م ر ا ة يسكن إ ل ي ه ا ويطعها فذكرت ذلك لأبي عبد الله فقال صدق وجعل يسترجع وقال إنا لنشبع وقال الحارس عبد بشر بن يسترجع صدق إنا ما شبعت منذ خمسين شبعت سنة وعن ق ا ما ل لرجل ينبغي ي أن ب ش اليوم م ابراهيم ل ل ل لأنه ح ا إذا ش ع دعته من نفسه الحلال ا إلى ل ح م من فكيف ذ ه ه الأقدار ا ر وعن إ ب بن أ د ه م قال من ضبط بطنه ضبط دينه ومن ملك جوعه ملك ا ل أ خ ل ا ق ا ل ص ا ل ح ة وان معصيه الله بعيده من الجائع قريبه من الشبعان والشبع يميت القلب ومنه يكون الفرح والمرح والضحك وقال ثابت البناني بلغنا ان إ ب ل ي س ظهر ل ي ح ي ا بن زكريا عليهما السلام فراى عليه معاليق من كل شيء فقال له يحيى يا ابليس ما هذه المعاليق التي أ ر ى عليك قال هذه الشهوات التي أ ص ي ب من بني آ د م قال فهل لي فيها شيء قال ربما شبعت ف ت ق ل ن ا ك عن ا ل ص ل ا ة وعن الذكر قال فهل غير هذا قال لا قال قال لا أملأ بطني من طعام أبدا لله علي أملأ بطني أن من فقال إ ب ل ي س ولله علي أ ن لا أ ن ص ح مسلما أ ب د ا وقال أ ب و سليمان الداراني إ ن النفس إ ذ ا جاعت وعطشت صفى القلب ورقه و إ ذ ا شبعت ورويت عمي القلب وقال مفتاح الدنيا الشبع ومفتاح ا ل آ خ ر ة الجوع و أ ص ل كل خير في الدنيا و ا ل آ خ ر ة الخوف من الله عز وجل و إ ن الله ليعطي ا الدنيا من يحب ومن لا يحب و إ ن الجوع عنده في خزائن م د خ ر ة فلا يعطي إ ل ا من أ ح ب خ ا ص ة ولئن أ د ع من عشائي ل ق م ة أ ح ب إ ل ي من أ ن آ ك ل ه ا ثم أ ق و م من أ و ل الليل إ ل ى آ خ ر ه وقال الحسن بن يحيى الخشني من أ ر ا د أ ن تغزر دموعه ويرق قلبه ف ل ي أ ك ل وليشرب في نصف بطنه قال أ ح م د بن أ ب ي الحواري فحدثت بهذا أ ب ا سليمان فقال إ ن م ا جاء الحديث ثلث طعام وثلث شراب وأرى هؤلاء قد حاسبوا أنفسهم فربحوا سدسا وقال أ ر هؤلاء د ح س أنفسهم سدسا ب فربحوا و و ا ا ق محمد بن النضر الحارثي الجوع يبعث على البر كما تبعث ا ل ب ط ن ة على ا ل أ ش ر وعن الشافعي قال ما شبعت منذ ست ع ش ر ة س ن ة إ ل ا ش ب ع ة اطرحتها ل أ ن الشبع يثقل البدن ويزيل ا ل ف ط ن ة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن ا ل ع ب ا د ة وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى التقلل من ا ل أ ك ل في حديث المقدام وقال ق لقيمات يقمن ا ابن الصحيحين عنه صلى الله ل صلبة صلى عليه وسلم حسب عنه أنه آدم وفي المؤمن ي أ ك ل في معي واحد والكافر ي أ ك ل في سبعه ة أمعاء والمراد أن المؤمن يأكل بأدب الشرع فيأكل يأكل في والمراد المؤمن معي بمقفض الشرع واحد والكافر ا ل في ش و و ة امعاء ل ل ش ر ه ه و ا ن فيأكل في س ب ة أ م ع وندب وسلم صلى الله عليه وسلم مع التقلل من ا ل أ ك ل والاكتفاء ببعض الطعام إ ل ى ا ل إ ي ث ا ر بالباقي منه فقال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي ا ل ث ل ا ث ة وطعام ا ل ث ل ا ث ة يكفي ا ل أ ر ب ع ة ف أ ح س ن ما أ ك ل المؤمن في ثلث بطنه وشرب في ثلث وترك للنفس ثلثا كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المخدام ف إ ن ك ث ر ة الشرب تجلب النوم وتفسد الطعام قال سفيان كل ما شئت ولا تشرب فإذا لم تشرب لم يجئك كان كان ولا لم لم النوم وقال بعض السلف كان شباب يتعبدون في بني إسرائيل ما فطرهم فإذا شباب فإذا شئت تشرب تشرب يتعبدون بعض بني في عند قام عليهم قائم فقال لا ت أ ك ل و ا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه يجوعون كثيرا ويتقللون من أكل الشهوات وإن وجود لرسوله يختار أكل ذلك لعدم وجود الطعام إلا أن الله لا من كان أن إ ل ا أ ك م ل ا ل أ ح و ا ل و أ ف ض ل ه ا ولهذا كان ابن عمر يتشبه بهم في ذلك مع قدرته على الطعام وكذلك كان أ ب و ه من قبله ففي الصحيحين عليه المدينة ليال عائشة قالت ما شبع آل محمد صلى الله ثلاث تباع آل صلى وسلم محمد حتى عن منذ قدم من شبع قدم قبض خبز بر ثلاث ليال تباع حتى قبض. ولمسلم قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض وخرج البخاري عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام ث ل ا ث ة أ ي ا م حتى قبض وعنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الله الله قال صلى خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز وفي ل الشعير م من يشبع خبز و صحيح مسلم عن عمر أ ن ه خطب فذكر ما أ ص ا ب الناس من الدنيا فقال لقد ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطمة وخرج الترمذي حديث دقلا ما وابن ماجة وخرج بطمة أنسٍ به من عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أ و ذ ي ت في الله وما يؤذى أ ح د ولقد أ خ ف ت في الله وما يخاف أ ح د ولقد أ ت ت علي ثلاث من بين يوم و ل ي ل ة وما لي طعام إ ل ا ما واراه ابط بلال وخرج ابن ماجه ب إ س ن ا د ه عن سليمان بن سرد قال أتانا ر س و ل ا ل ل صلى الله عليه ه و س ل م م ف ك ث ن ا ثلاث ليال لا ن ق د ر يقدر أو و لا على طعام ا د ب إ س ن ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ت ي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام سخن ف أ ك ل فلما فرغ قال الحمد لله ما طعام دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا وقد ذم الله ورسوله من اتبع الشهوات قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أ ض ا ع ا ل ص ل ا ة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إ ل ا من تاب وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم ي أ ت ي قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وفي المسند أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ى رجلا سمينا فجعل يومئ بيده إ ل ى بطنه ويقول لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك وفي المسند عن أ ب ي ب ر ز ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن أ خ و ف ما أ خ ا ف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى وفي مسند البزار وغيره عن ف ا ط م ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شرار أ م ت ي الذين غذوا بالنعيم ي أ ك ل و ن أ ل و ا ن الطعام ويلبسون أ ل و ا ن الثياب ويتشدقون في الكلام وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر قال تجشا رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كف عنا جشاءك فان اكثرهم شبعا في الدنيا اطولهم جوعا يوم القيامه وخرجه ابن ماجه من حديث سلمان ايضا بنحوه وخرجه الحاكم من حديث ابي جحيفه وفي اسانيدها كلها مقال وروى يحيى ا بن منده في كتاب مناقب ا ل إ م ا م أ ح م د ب إ س ن ا د له عن ا ل إ م ا م أ ح م د أ ن ه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلث وثلث وثلث وثلث ثلث وثلث للطعام وسلس للشراب وسلس للشراب وسلس للنفس فقال للطعام هو القوت للشراب هو هو ا ل ق و ى وثلث للنفس هو الروح والله أ ع ل م